لُم أَتُمْ تَْمتَرُون وَهُوَ اللهَّهُ في السمواتِ وَفيِيأَرض علىلَ مُسِرَكُمْ وَجَهرَكُم يَعلَ مُسِرَكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعلملَ مَا تَكسِبون وَماَا تَأتِهِ مِن آيَةٍ مِن آياتِ رَبِّهِم إِللاا كانَوا عَهَا مارضين فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا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 سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَ لبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَقِرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا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 وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب وله وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك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 إَّم تَدعونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدعونَ إلَي شَ إن شَ أَوتَسَوونَماَا تُشْرفُون وَلَقدَدَ أَرسَلنا إِلَ أمَ مِن مِن قَضلِ فَأقَدنَاهُم بِالبَأْسِ وَضر إ عَهُم ييتَبَروعون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 Xtta إda qح bima uutu a qdnahum baguta أqadnahum bagutatan faidaهُ فَقُتِعَ عَدَادُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَغَطَّى عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ وَمَنْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِلُّونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ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 شيئا فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَم بِجَهَالَةٍ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ من بعده وأصلح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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۖ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَحْكُمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ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 يدعونه تضرعا وخفية لا ان انجانا من هذه لا ان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ان انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقهم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا يعو ويضيق بعضكم ببعض بئس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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بعد تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القوم الظالمين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 عادل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرونا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إِلَى الْهُدَىٰ ٱتِنَا قُلْ إِنَّهُ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ وَأَن أَقِيمَ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يقول كن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 فَلَمَّا رَأقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هذا رَبّم فَلََّا أَفَلَ قَالَلَ إَِّمْ يَهْدِن رَبّ ل إِمْ يَهْدِن رَبّلَأَكَُّ مِنَقَوْون ال الطِين فَلََّ رَأششَّمْ سَدَازِ غَةً قَالَ هذا رَبّ هذا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 نِعْمَ اللَّهُ وَقَدْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله, أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّةَ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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة, والملائكة تباسقوا أيديهم أخرجون انفسكم اليوم تجزون عذابا الهونا بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وَما نَرامَعكُمْ شفَعَ أَكُم الذيينَ زَعَمتُمْ أنهُ فِيكُم شُرَك لَ تقَطمعَ بَيْنكُمْ وَبَلعَ قَُّكُم تُم تَزْمون إ اللهه فَالِقُ الحَبّ وََّوى يُقرِج الْ الحَيَّ مِنَ المَيْيتِ وَمخْرِرجُ الْ المَييتِ مِن الحي داركُمُ اللهُ فآمناتكم، خالقُ الاسفاح وجعل الليل سكنًا والشمس والقمرَ حسبانًا، ذلك تقديرُ العزيزِ العليم، وهو الذي جعل لكم النجومَ لتهتدوا بها، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآياتِ لقومٍ عالمين وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا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 ان فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَقَدَّرَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يصفون بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ الله رَبُّكُم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه علمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرك وما جعلناك عليهم حفيظا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يحي بعضهم الى بعض تفرق القول غراما ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولتصرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره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 وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تضع اثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّ وَمَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّ وَمَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اقْتَرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَدَرَأَ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إ ال الذينَ يَكْسِبونَ الْ الإِثْمَةَ يُجزَونَ بِمَا كانَوا يَقُتَرِفون وَل تَأقُلوا مَِّ لَ يُكَرسُ اللهَّهِ عَلَيْهِ وَإِهُ لَذِسقَك وَإِنَّ الشَّطينَ لَحونَ إلَى أَْلَائِهِمْ لجَادِلُوكُمْ لجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطَعْتُمُهُم إكُم لَُشْرِكون أو من كان ميتا فحيييناه لَهُ له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها كَذَلِلكَ زُينَ للِكافِرين مَا كانوا يَععمللون وَكَذَلِكَ جَعللنا فيِي كلِّ قَريٍَ أَكابِرَ مُجرِمهَا لَمكُر فِيهَا وَماَا يَمكُرونَ إِللاا بِأَن فُسِهِم وماَا وَإذا جَاءتهُم آيَةُ قالوا لَ نُؤ مِنَ حتىَ نُقْتَامِ لَمَا أوت يَرسُلُ الله اللهَّ أَعلممُحيَثُ يَجعَالُ رِسَالةَ سَُصيب الذينَ أَجَامُ صَغار أييون دَ اللهَّ وَعذاابُ شَديد وَعذاابُ شَديد بماَا وم يُريد اللههُ أي يَهذِيَهُ يَشرَح صَدْرَهُ للإسلام وَماي يريدِدَ أَ يُظِلهُ يَجعل صَدرَهُ بَيقًا حَررج بَييقًا حَررج كَ أن ماَا يَصقَد في السمام كَذَلِلكَ يَجعَ اللهَّ الرجِسَعَ لا يُؤمنِنون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 ني فضاستكثرتم من الانس وقال اولياءهم من الانس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار متاعكم قال النار خالدين فيها الا ما شاء الله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 قالوا شهدنا على انفسنا مغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم من واهلها غافلون ولكل درجهات مما عمل وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريات قوم اخرين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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرِّ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا, فقالوا هَذَا لِلَّهِ بِسَعْيِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حرمت بهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 ammajtamalat alayhi arhamul unthayni nubi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibni ithnayn wa min al-baqari ithnayn qul al-dhakarayn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 إِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي خِنْزِيرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اختلط ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِذْ كَذَّبُوا كَفَ قُرْبِ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدَانَا وَلَا حَرْماً وَمَا نُمْنِي كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا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 فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ وَمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 هَذَا رَبُّكُمْ وَصَّاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ قُلْ أُنزِلَ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُتِلَ عَلَيْنَا الْكِتَاب لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فمْ أظلَ مِم كَذذبَ بآياتِ اللههِ وَصَدَفَعَه سلَجِز الذينَ يَصِفونَ عن آيات نسُ العذاابنَا كانوا يَصِفون هل يَنظررونَ إلا أنْ تَأتَمم الملاائكَةُ أَوْ يأتي يربّك أَْ يأت يربك أَوْ يَأتِيَ بُ آيات رَّك يَوْومَ يأتيِي بعض آياتِ رَبّكَ لا يَفَر نَكْسن إمانهَا لا يَيمفَر نَفسًا إمانهاَالَ تَكُ آمَنَتْ مِن قبللَ تَكُن آمَتْ مِن قبلُ أَ كَسَدَت فيِي إمانانهَا فَْر قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن شَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن شَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاهَا إِلَّا مِثْلَهَا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ والإِنيِي هَدَ رَبّ إ صِطٍ مستَُْقيِيمٍ بَِ قِيمَاب دِ قَمَ قيما مِ تَإضهِ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 ولا تذر واسره اسرا اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم قلايف الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فهو قاضي بعض درجات ليبلوكم بما آتاكم